وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُبَغَى قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي إِن قَوْلُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا كَلَّفَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُنَّ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ بِكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ يَعْمُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ مَا لَا يَظُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ يُنْفَعُنَّا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُرَبِّئُنَا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى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 وانتظروا إني معكم من المنتظرين